يَعْلَمُ مَا يَنذُكُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تَاْتِيَنَّ السَّاعَةُ قُل بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلِيمٌ غَيِّب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 أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين تعوا في آياتنا معاجدين أولئك لهم عذاب من رجل أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي ويهدل إليك من ربك هو الحق ويهدي, ويهدي إلى صراط العزيز الحمد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذباً أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فِي العذاب والظلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخفف بهم الأرض أو نخفف عليهم كتفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود مما يَا جِبَالُ أَوْحِي بِمَا أُنْزِلَ وَقُمْ لَهُ الْحَدِيدَ انْهَمَسَتْ سَبيرَاتٌ وَقَطَّرَ فِي الصَّدْرِ وَأَنْزَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِتُلَيْمَانا الرِّيحَ وَدُومَا شَهْرُهُ وَرَوَاتِهَا شَهْرٌ وَأَتَيْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَغْضِبْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ ارِيدُ وَجْهَ مَا فِيهِ لَوَجْفَانٍ كَالجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَا اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي يَشْكُرُونَ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دلهم عَلَى مَوْتِهِ لا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبين في الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لنكوا في العذاب المهين لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَتُكُمْ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور فَأَعْرَضُوا فَأَغْشَيْنَا عَلَيْهِمْ ثِيَاناً عَرِيضَةً وَبَدَّلْنَا وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُّجَاجِرُ إِلَّا الْكَفُورُ وَجْعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَتْنَا فِيهَا قُرًا ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيِّدِ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آلِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِبْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا م فَجَعهُ حاج فَ وَمَنزقنَاهُم قُلِلَ مُمَنزَّقُ إِ فِي ذَالكَ ل آياتِ كلُلِّ قََادِ شَكُ وَلَقَدْ قََّقَالَ كِذَلثُ وَنَّهُ فَسَّدَعهُ إِللاا فَرقَ مِنَ المُؤين وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ تُلْطَانٍ إِلَّا مِنْ عَلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ مَنْ هُوَ مِنْ هَا فِي شَكْرٍ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيرٍ قُلِ دَعُوا الَّذِينَ دَعَمْكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أدن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 وَإِنَّا أَوْ فِيكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرُنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قل يجمع بيننا ربنا ثم يستح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم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 قُل لَّكُم مّيعادٌ يَوْمَ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَن مُّسَاعَدَةٍ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ لن بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ وَلَوْ تَرَاءَى الظَّالِمُونَ لَمَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ يَقُولُ الَّذِينَ ٱسْتُبْعِدُّوا۟ عِندَ ٱللَّهِ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ لَوْلَآ ءَامَنْتُمْ لَنُوَلِّيَنَّكُمُ ٱلْيَوْمَ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن فددناكم عن الهدى بعد إذ بل كنتم مجرمين وَقَالُوا الَّذِينَ نَسُوا الضَّعْفَ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلِ السَّكْرُ لَيُنسِيَنَّهَا وَالنَّهَارَ إِذَا تَأَمَّرُونَ نَأْمُرُونَنَا أَنِ اشْكُرْ بِاللَّهِ وَنَجْعَلْ لَهُ سُجَّدًا وأسروا النجام فلما رأوا العذاب واجعلنا الأضلال في أعناف الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أردون ثَمَّ فِي قَرْيَةٍ مِنَ النَّذِيرِ إِلَّا قَال مُطْرَفُوهَا إِلَّا قَال مُطْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ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 لكم ولا اولادكم باللاتي تقلبكم عن دنا دفاء إلا, الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضئ بما عملوا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجدين أولئك في العذاب محضرون ربي يبتق الرزق لمن يشاء من عباده ويقبر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِي يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَن تَوَلِّيَ عَنِّي مَنْ دُونَهُمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ونعذرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا جوهو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 وَلَمَّا هَادَى إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَفْتَدِكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا مَا هَادَى إِلَّا إِلَيْكُمْ مُفْتَرًى وَمَا قَوْمُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنَ النَّذِيرِ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا بِإِشَارَتِنَا آيَاتِنَا فَتَكَذَّبُوا رُسُلَنَا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ قل إنما أعبكم بواكبة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفسروا ما بطاحبكم من جن إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما تألتكم من أجر فهو لكم إن أجر إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن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 إنه سميع قريب وَلَوْ ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به لهم السناوس من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبينما يستهون كما فعل بأشجاعهم منهم إنهم كانوا في شك مليم